119-طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 110-ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 111-ما لهم به من علم ولا لآبا 124-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 125-فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 126 جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 127-وإنا ما عليها صعيدا جرزا ما عليها صعيدا جرزا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 ثمّ بعثناهم لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحَزْبَينِ أَحْصَار مَا لَبِثُوا أَمَّا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 124-والكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 125-وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 126-وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله 124-من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 125-وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 126-ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 127-وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد 128-لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتِكن برزقٍ منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إيه إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبداً وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنا تأخذ عليهم مسجدا 124. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 125. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا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 124-ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 125-قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 126-أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا 127-واتلما وحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 أحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا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 129-الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أها غورا فلن تستطيع له طلبا 124-وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 125-ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 126-هنالك الولاية لله الحق هو خير نواذن وخير عقبا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 أملا <تصفيق>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 ريمونا النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس أيؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا سوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه وفي آذانهم وقرآن وإن تدعهم إلى الهدا فليهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذوا بما كسبوا لعجل له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 واذ قال موسى لفتاه لا ادرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا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 فقط له قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 120-قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صدرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 122 حتى إذا أتيا أهل قرية استطاعا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 أبوهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغ أشدهما فأراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخر جاكسهما رحمة من رب وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا.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 126-قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 127-وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا يسرا 124- ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 125- كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 126- ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 إن عذبوني وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا دوني أولياء إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 147- ذلك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 148- ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 124-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 125-خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 126-قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر, لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 127-قل إنما أنا بشر مثله